ف ااا <تصفيق> <هيبا جوه تصفيق> محمد جابر ممكن بقى لو صوت يلا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن الْمَنفُوشِ فأما مَنْ تَقَوَى فَإِنَّهُ هو في عيشات الراضية وأن من خفت موازينه فأمنه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي ناحية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاق التكاثر حتى تَأْزَرُتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا تَوْفَى تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا تَوْفَى تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَا تَرَوْنَ الْجَحِينَ ثُمَّ لَا عَيْنَ اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله ماذا كل ماذا الذي جمع ماله وعدده يحتب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تقلع على الاكداء انها عليهم موصدة إنها عليهم مقصده في, عم في عمود ممددة في عماد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم.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 مأكل بسم الله الرحمن الرحيم لهلاف قريش الهلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع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 فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ جِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كف عن أحد ولم يقل له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم والاعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غافق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلهي الناس من شر الوتوات الخناس الذي يوتوث في صدور الناس من الجنة والناس <تصفيق> <شترك> <متحدث> انا البختان فمع ضرشة اكون انا بخت ولا يفي ادنى في الختم طفئ او ولو كان ذلك ابرل ختم اليوم لان دات امام الله ان انا في الاختئانة لما انخ الله عز وجل يسألني عنها وعندي هذه فيها وفيه كلكم. لو ما أمرش بالأمانة يبقى أنا مش ما تحقش المكان المنع على فده عشان كده أنا مرسيت كلكم بالأمانة لأنه لما أي واحدة تكون أستاذ مجلس أي معلمها يا بنات تكون تصول الأمانة أنا ليه أنا بكيت ليه لأمني بكيت على رحمة ربي أنه تضيعش الجهاد لآخر رحظة جهاد لحد الأسبوع لحد الأسبوع ده جهاد شديد جدا عشان كده لا يضيع ربي عليه لا يضيع عشان كده يا بنات رسالكم ونافسكم رسيكنا نقصي نفس الحكومة بسيطة تقوى تعرضها رسيكنا بإتقانه عمل قانا العمل دي نعمة اللهم ندفنا إيانا إخلاص بالبقاء في معدفنا فإن أخلاص بالبقاء في عمل إزاي إن الإنسان يقام مدام قاعد الملئس ده معلمة فرآن يبتأ خدام بالتشبيد مش خالد لا خدام عشان عندما في بحركة مشدة تبقى إشاد تعرفي قدر الشيء اللي انت بتعمليه مش وقت ما يجيلك ما زالك تحملي وقت ما لا تحبي تريحي ما تعمليش لا مش ده مش ده القرآن اللي بنتفانى فيه ابدا هو هو هو مش بننال عليهش دي في ايات الضياع الفضل دي وليات الضياع امام وهيكي الضيابة نهما كان الأمر اللي هو ذلك نهما كان لفك الأمر مش ممكن أبن أن وكل شيء لكن عشان تضيع بنتي في نهاية لا أنت مجازة هي بنتك بي مجازة في عصر كله نعطيك جزيك هي مجازة في عصر كله لكن طبعا أعطى عليكي طبعا مش أقول ما تعليكي لكن مش مهم يوم يأتي يوم ربنا لا يضيعني ما يميشي الضيابة وخليك تقول لك وما كونش لو هم ندخل دنيا كبير مسألة دنيا لكن لو تجاهد لك تجاهد عشان لك تجاهد من الله سبحانه وتعالى وده المخصص ده لغينة علم الإخوة كذلك إبنى الله عليك بالقرآن خديد وكله خديد وكله لأنه بتخديل الله مش لحد تاني لو بتخديل الناس هتعملي يقولها سبحانه وتعالى هقولك مش هيميتك ثم تتحملين الناس من شيء جديد أعملين الله عشان رضيناه بك فأستردني أن يرزقني وردائكم من في العمل، كي تسريحون وإذا اقتار بنا العمر وإذا اقتار بنا العمر أستردني أن إلا هكذا وأشدك من ذلك كان في هذه الأذنة تقصينا يعني القراءة فاللهم إني لذبتنا في نافي وأساس فأقتر ربي عز وجل أن يضيعني ولا لغاياكم بس سبحانه وتعالى عدنا بزرقنا وإياكم من أطال الأعمار إن أطال الأعمار لا أسترضى أن تكون في صلاح إذا طال الأعمار نصرف الأعمار في صلاح لا ينالك لا وبالغ إذا قلت لكم لا يهنون إذا أرواحنا سبحانه وإن شيء للغاية لا ماشي ذي ماشيين الخرب اللي يمشي يخش على القطار هو القطار يحنا نقول القطار هو يقطع الميلان هو القطار اللي يسير على القطار لا ينتبه لو انتبهت لقطرة المقاومين وقطرة الجاحدين وقطرة المسيئين مش هتكلم لو لو انتبهت لقطرة المسيئين ما نتكلم للطريق لكن نعود إلى الهدف قدامك مش مايبدو في الهدف يجب أن على الهدف على الطريق أن تمشي الطريق. ولا يغرر أنك كفر بالمخالفين أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما تعلمنا وعلمنا أسأل ربي أني جاء فرأينا عمرنا ورقنا هنا ونور صدرنا وبهذا عملنا وجلاء أحلمنا مهما دكنا لنا نرسينا وعلمنا لنا نرسينا وأطوح النهران نحو ذا بيوردنا مننا اللهم جعلنا من يحب حلالا يحب حراما ويؤمن بمتشابه ويتنوع حق إلى وده ويتنوع حق إلى ويعمل به ويعمل به اللهم جعلني ويأيكم أهل القرآن هلذين أهل الضوخاء والصدر المشروع الحمين اللهم الجنة. اللهم بسناي النهائي في تاريخ النهارده يعني في حاجه خد من جنب ما بسميه خفي بس كاني هو انا وزي ما كده اليوم ما كان انفعزي ما ينفعش انا انا بقول ان هي لا ولا سبب لا لا ما ينفعش انا كرت قرص وما جعلهم يكونوا من أغياء والأقصارين على الجهار ولا تنمو بنا محيظون وعلى النهاية من خلصة الله نحن بهذه الخدمة في أورك العالمين الله نحن ذلك بهذه الخدمة نصطر بنا مردنا جميعا الله نصطر بنا مردنا فيها على ضربك و تحت سمائك لا بغضل اللهم إنك عارف عن خلق الحجني، الله أظمناك بخلق الحجني، وجعلناك يا رب منك في وأظمن عمل سواك، الله أظمن عمل سواك، وجعلنا أحد خلف يا رب، و Berttrail و بلادك و لأمنا فييلات و لاباتك الله الله الله ما عفوح منك الله أنت في حبينا هنالك فقصيرنا يا رب الع prawda الله على حملته للمسا الله على حملته ي و ما على حمد النبي صلى الله عليه وسلم و وحسن هنا دي كل شك في نبل عليك في مناه كان بيننا ما و ما هنا يوم القضاء و عيش الصادق و بين الشهداء في الدنيا مثالا آبه عيش الكنيه و ميتة سوية و غير مقسمها في فاضح ونسألك هي رب خير المسألة وخير الدعاء وخير الملاح وخير العلم وخير العمل وخير الحلال وخير المناس. اللهم اثبتنا وضق المودينا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئتنا وتجاوز عن تقصنا يا رب العالمين. أحم ومهاتي لا وابينا يا أهل المسلمين. اللهم عفواً عنهم اللهم جزية بحسنى سلام وزيادة عبد الموتى من كان منهم ينحب ومن كان حي الأحياء على طاعتك من كان منهم ينثى الحب ومن قدرهم رضا ومن كان حي فاعب على طاعتك وصلح قلبه وصل رضه للتي توديه فيها بالعالمين اللهم امننا في أوطاننا اللهم امننا في أوطاننا اللهم امننا في أوطاننا انظروا الىنا بالباب علينا استغفروا وتقبل دعائنا وتجاوز عن سيئتنا فاصنعنا خصنا في السجود علينا وخصنا في السجود علينا وجعلت ضواطننا من ضواطننا اللهم اجعل ضواطننا خيرا من ضواطننا اللهم أصلح ضواطننا اللهم اصلح ضواطننا اللهم واجعل اطافنا من ضواطننا وعلى ديننا فاصنع لنا من اللهم توبنا وإنا راضين عنا غير غيرك اللهم توبنا وإنا راضين عن غيرك اللهم توبنا وإنا راضين غير غيرك ربنا تقبل دعانا وقبل دم بنا وسرع بنا وشمر بنا ورحم بنا و عبد ربنا و عبد ربنا و عبد ربنا و عبد ربنا و تسليما كثيرا